ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فَمَا لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى قَوْمِكَ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَائِهِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ قالت ها وينتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله؟ قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْمُبَشِّرَةُ فَإِنَّ مَا ذَهَبَ عَن إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُونَهُ فِي قَوْمِهِ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوْاهم مُنِيبٌ يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قد جاء مرر ربك وان انهم اتيهم عذاب غير مرد